جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل هل يزال اليقين بغلبة الظن الـ الـ الـ هل يزال اليقين أو اليقين هو مر معنا القاعدة أن الأصل باق على الأصل ولا يصار إليه إلا بيقين يغيره. فإذا كان تيقن من أمر فلا يزول عن إلا بيقين يعني لا يصار إلى ترك شيء متيقن منه إلا بيقين ينقل عن ذلك فلا يزال اليقين بالشك نعم يقول هذا يا شيخ محكم العمل في محل العبايات إذا كان إذا كانت العبايات عبايات محتشمه وطيبة وتعمل على ستر المرأة وحشمتها فلا بأس بذلك ما لم يكن أيضا يترتب على العامل في ذلك المكان فتنة أما إذا كانت العبايات من العبايات التي عبايات زينة وليست عبايات حشمة فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز أيضا العمل في محل يبيعها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم العبد ورسولنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين